بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى الذي أكرمنا وهدانا ومن كل ما سألناه سبحانه وتعالى من علينا وأعطانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام ذو الخير والفضل والإنعام وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الانام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته الائمه الاعلام ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبعهم باحسان وبعد أيها الكرام فما زال هذا المجلس يتكرر بنا في ليلة كل جمعه من اسبوع الاعوام نقلب فيها الصفحات ننظر فيها طرفا من نور البشرية المضيء الذي بعثه الله عز وجل لهذه الأمة نورا وسراجا منيرا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمائله المباركه مصباح هداية في ظلمات الحياة ونور بركة يقتبس منها المسلم في كل ما أكرمه الله تعالى به من بعثة هذا النبي الكريم بأبي هو وصلى الله عليه واله وسلم وقد قال قائلهم بشرى النبوة طافت كشذا سحرا وأعلنت في الربا ميلاد أنواري وشقت الصمت والانسام تحملها تحت السكينه من دار إلى داري وتأتي ليلة الجمعة فتحمل معها أيضا قسطا كبيرا من أشواق المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبحثون عما يستكثرون به من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تعلم وكلنا يعلم أنه فرق بين تحريك الشفتين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة شريفة مباركة كهذه تحريكا بالشفاه مجردا وبين أن يكون تحريكا للشفتين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع باعث كبير من بواعث الشوق ودافع من دوافع المحبة وملء القلوب والخواطر والأفئدة هذا الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يقوم قائم الحب في قلوب المحبين لنبيهم عليه الصلاة والسلام إذا ما استقر في القلوب تلك الغراس التي تدل المؤمن المحب على جوانب, على جوانب مما استدعى في البشرية حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كمله ربه سبحانه وتعالى وأثنى عليه ورفع ذكره كل هذا لا يزال يتردد علينا في الباب الأول في فصله الأول من ثناء الله تعالى وإظهار عظيم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم لديه ما زالت مجالسنا تقلب صفحات كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض اليحص رحمه الله عليه ولا يزال حديثنا ممتدا في هذا القسم الأول الذي خصه المصنف رحمه الله في سرد الآيات والشواهد القرآنية التي تنبئ عن عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا في المجلسين السابقين أن هذا مدخل مهم يا كرام وبوابة عظمى من بوابات الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت كلما قرأت آية أو سمعتها خلف إمام أو في مذياع وتجد في السياق القرآني هذه الإشادة والحفاوة من رب العزة والجلال بنبيه عليه الصلاة والسلام فإنما يتضح لك أمران مهمان بالغان أحدهما أن هذا المقام العظيم وهذه المنزلة الرفيعة إن بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه وكان بهذه المثابة التي أوضحتها آيات القرآن الكريم فإن هذا يقود إلى سؤال كبير إن كان هذا مقامه عند ربه فكيف هو مقامه في قلبك عليه الصلاة والسلام وما هي منزلته من فؤادك بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام وأين نبحث في هذه القلوب ذات المضغة التي تسكن خلف الصدور أين نبحث فيها عن المساحات المتسعة لأعظم حب وأصدقه لبشر ينبغي أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر الآخر الذي يبدو في مثل هذا التأصيل المنهجي العلمي في بيان هذه المنزلة الرفيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى هي نتيجة مختصرة تقول لكل مؤمن سالك طريق العبودية إذا ما رمت أقرب المنازل عند رب البرية فدونك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت القرب فهاك أقرب الخلق إلى ربه سبحانه وتعالى وأعظمهم منزلة عندهم اقترب من هديه تقترب من ربك وكن أقرب الناس إلى سنته واتباع سيرته وتقليب الصفحات وملئ القلوب بمحبته تنل والله أرفع الدرجات وأشرف المقامات عند ربه الذي رفع له ذكره وأعلى مكانته هذا الباب يؤصل فينا هذه المعاني العظيمة وهي أصول شرعية ينبغي أن تنتصب عند كل مسلم واضحة قائمة شاهدة هي التي تخط بالقدمين هذا الطريق العظيم نحو الاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف بنا الحديث في الفصل الأول والمصنف رحمه الله يعرض بعضا من الآيات التي فيها الحفاوة والذكر العظيم لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقف بنا الحديث عند قوله تعالى الله نور السماوات والأرض وما في الآية من الإشارات حتى جاء عند قاية أخرى من السياق القرآني وهي قوله سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا نعم تقدم بنا الحديث أيها الاخوه الكرام في منتهى المجلس السابق عند الكلام في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح ومر بكم أيضا خلاف المفسرين في عود الضمير في قوله تعالى مثل نوره هل هو نور الله سبحانه وتعالى المقصود في هذه الآية وهو المتبادر والظاهر والذي يغلب عليه دلالة السياق أم هو المعنى الآخر الذي ذكره عدد من أهل العلم في تفسير قوله مثل نوره وأن المقصود نور المؤمن وتبقى الآية في هذا استئنافا في هذه الجملة استئنافا مستقلا عن صدر الآية فإذا كان مثل نوره أي مثل نور المؤمن وهداه في قلبه إلى آخر التمثيل ووجه الشبه في الآية فإذا كان المقصود هو المؤمن فاولى المؤمنين بهذا المثل هو نبي الأمة عليه الصلاة والسلام الذي يضرب المثل بالنور الذي بعثه الله تعالى به لما انتهى المصنف رحمه الله من التعليق على الآية الكريمة التي انتهينا منها في مجلس الجمعة الماضية أتى الآن بنصوص أخر من القرآن فيها دلالة أوضح في أن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالنور وسماه نورا فأورد هاهنا قوله رحمه الله وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا وأتى بآيتين الأولى قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والاخرى قوله سبحانه إن ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وآله وسلم أما الآية الأولى فيتضح تمام معناها بسياق الآية كاملة وصدر الآية خطاب لأهل الكتاب كما في سورة المائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم يعني يا اهل الكتاب نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ذكر اهل العلم كما ذكر شيخ المفسرين الامام الطبر رحمه الله قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور والمقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطبري رحمه الله يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به يبين الحق صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فقوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يعني يا أهل الكتاب بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم من ربكم سببان للهداية وسلوك طريق الحق أما أحدهما فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فهو القرآن الكريم وقد وصف الله نبيه بالنور وكتابه بالمبين وبالتالي يتم بجمع الأمرين فصول الهداية الذي يرتفع معه العذر بالاستنكاف والاستكبار والصدود عن الحق عند أهل الكتاب الذي استكبروا وأبوا قبول نور النبوة والكتاب المبين فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين على أن بعض المفسرين ذهب إلى أن تفسير قوله قد جاءكم من الله نور يقصد به نور الإسلام أو نور القرآن فيكون من باب عطف الشيء على بعض أوصافه قد جاءكم من الله نور يعني قرآن وكتاب مبين يعني أيضا من أوصافه أنه كتاب وكل ذلك سائغ والأول أولى لأن العطف يقتضي المغايرة وكلما عطف لفظ على لفظ وأمكن حمل كل واحد منهما على معنى مستقل كان من حمل ألفاظ القرآن الكريم على معان أكمل وشمول أوسع وهو الأليق بكتاب الله سبحانه وتعالى قال وفي الايه الاخرى قال تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا هذه اوصاف خمسه مذكوره ها هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا ارسلناك شاهدا وهذا أولها ومبشرا وهذا ثانيها ونذيرا وهذا الثالث وداعيا إلى الله وهذا الرابع وسراجا منيرا وهذا الوصف الأخير هو المقصود ها هنا باستشهاد المصنف رحمه الله يقول لأن الله قد ذكر نبيه في القرآن بأنه نور وسراج منير وقد مرت بك آية النور وأما السراج المنير فهو ها هنا وهذا مما لا لبس فيه ولا احتمال لأن السياق مخاطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربه يقول له إن أرسلناك يعني يا محمد إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ها هنا وقفتان يسيرتان يا أحبة مع هذه الآية اولى هاتين الوقفتين أن الله عز وجل إذ يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الآيات الوارد مثلها كثيرا في كتاب الله فإنك والله لا لتقف على عظيم الحفاوة والمنزلة والمكانه التي حظي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه أما استشعرت كيف أن ربه من فوق سبع سماوات يخاطبه ويقول انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا تالله ما أعظمه من ثناء يبلغه من رب الأرض والسماء والله ما اعلاها من منزلة يبوئها اياها ربه سبحانه وتعالى ويذكره بهذه الأوصاف وهو الذي بعثه بالنبوة وهو الذي أيده بالمعجزات وهو الذي أرسل إليه الوحي وساق إليه ملائكة السماء ومع هذا يجلل قدره كما تسمع فيقول له إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأما ثاني الوقفتين فهو لما وصفه بالسراج والسراج هو المصباح الذي ينبعث منه الضوء وهذا شاهد على كونه عليه الصلاة والسلام نورا نور النبوة الذي بعثه الله تعالى به هذا السراج هذا السراج لما وصف الله تعالى به الشمس قال وجعلنا ش... قال سراجا وهاجا فلما وصف الشمس بالسراج وهي النور الذي تضيء به الدنيا كلها قال وهاجا لأن متوهجة وفيها من الحرارة والاحتراق ما يناسب معنى التوهج ولما أتى لوصف نبيه عليه الصلاة والسلام قال سراجا منيرا فأثبت له النور والضوء ونفى عنه الاحتراق أو الحرارة ونحوها فتم له من ربه أجمل الوصف وأكمله بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام بقي أن نقول أيها الاحبه إذ يصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالنور. في مثل هذه الآيات القرآنية فالمعنى الذي لا ينبغي أن يختلط في الأذهان هو النور الذي جعله الله تعالى محفوفا برسول الله عليه الصلاة والسلام فكلامه للأمة نور يدلهم على الحق وحياته بين أصحابه نور يهديهم به من الضلال والدين الذي جاء به نور والوحي الذي بلغه للأمة نور أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم نور أخلاقه شمائله التي انبعث عبيرها حتى ملأ الأفق نور سيرته العطرة التي ما تزال تروي للأجيال هذا الحب الظامئ إلى قيام الساعة أيضا نور فما يتصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نور إنما يتحقق لمن أقبل عليه واقتبس منه لمن اتى إليه واستضاء بنوره ورضي أن يتشرف بسلوك هذا الطريق في ظلال طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أنه لا ينبغي أن نفهم أن هذا المعنى المقصود خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مادة غير مادة الطين التي خلق منها بنو آدم لأن بعض من يغلو في هذا الاتجاه يحاول أن يستشهد بأمثال هذه الآيات على أن الله خلق رسوله صلى الله عليه وسلم من نور مغايرا لخلقة بني آدم أجمعين وهذا مما يستعصي عليه كثير من الأصول الشرعية والقواعد المقررة والنصوص المتواترة ثم هو تكلف في استشهاد بمثل هذه الآيات التي لا تدل صراحة على خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نور نعم له من الشرف وعلو المكانة ما هو أعظم من خلقة النور التي اختص الله بها ملائكة السماء عليهم السلام خلقة الملائكة وجنس الملائكة المخلوق من نور لهم شرف وصف ولا شك لهم بهذا وصف شرف وفخر لكن ما خص به رسول الله عليه الصلاة والسلام من مآخذ الشرف منطرقات السؤدد هي أعظم بكثير من أن تكون مادة الخلقه من نور أو من غيرها أما الذي تستقيم به كل النصوص والقواعد فهو أنه عليه الصلاة والسلام من ذرية آدم المخلوقة من طين وإنما شرفه ربه وأعلى منزلته ورفع مكانته بأمور عظيمة كثيرة أخرى لا يساعد مثل هذا السياق على الاستشهاد بخلافها والله أعلم. نعم ومن هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هذه السورة سورة الشرح والتي تعقب في الترتيب في المصحف سورة الضحى وكلتا السورتين من عظيم ما جاء في كتاب الله تسلية وتثبيت لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا إخوة إن المغموم فينا لا ينشرح صدره إذا قرأ سورة الشرح والمحزون فينا يزول همه ويتبدد كثير من غمه إذا قرأ سورة الشرح لما فيها من المعاني اللطيفة العجيبة في أثرها على القلوب المكلومة أو المحزونة أو المهمومه والله خالق الخلق ومدبر الكون يقول فإن مع العسر يسرى, إن مع العسر يسرى كم يبدد هذا من هموم النفس البشرية أقول يحصل هذا لأحدنا إذا قرأ كلام الله واستمع لهذه الآيات من سورة الشرح وهي من عظيم ما في كتاب الله من الأثر العجيب والعظيم والمبين والنور كما وصف الله به القرآن الكريم أقول إذا كان أحدنا يشعر بهذا المعنى فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خوطب بهذه الآيات والتي نزلت من أجله عليه الصلوات والسلام الذي يقول له ربه ألم نشرح يا محمد لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ثم يؤكد كل هذا التأييد الإلهي وهذه الحفاوة الربانيه ثم يقول له ربه فان مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فلا شك إذن أن هذه السورة بآياتها القصيرة الوجيزة التي يحفظها صغار ابناء المسلمين هي والله من درر ما في كتاب الله من الآيات العظيمة وكل كتاب الله كذلك لكنها في أوضحها في الدلالة على مال رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ربه من المكانة من الحفاوة من المنزلة الرفيعة بل يقول له ربه ورفعنا لك ذكر وسياتي المصنف رحمه الله على آيات هذه السورة آية آية مشيرا إلى ما في طياتها من المعاني العجيبة التي تشرح فؤاد رسول الله عليه الصلاة والسلام بل دعني أقول لك والله تشرح فؤاد كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فؤاد المحب ينشرح بكل ما يتعلق بمحبوبه عليه الصلاة والسلام فإذا امتلأت القلوب محبة رأيتها رأيتها تأنس كثيرا لكل ما فيه رفعة وإشادة وحفاوة بمن احتل في القلوب منزلة عظيمة رفيعة فتأنس القلوب لهذا المعنى نعم قال رحمه الله شرح والسعى والمراد بالصدر هنا القلب قال ابن عباس شرحه بالإسلام وقال سهل بنور الرسالة وقال الحسن ملأه حكما وعلما وقيل معناه ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس وكل هذه المعاني ليست متناقضة لكنها متعددة متعاضده متآزرة لما يقول أحد السلف شرح الله صدره بالإسلام ويقول الآخر بنور الرسالة وهما سواء ويقول الثالث ملأه حكما وعلما فلما امتلأ صدره عليه الصلاة والسلام بالحكمة والعلم ونور النبوة كان انشراحا فسيحا ولا شد ولا صدر أعظم ولا اشرح من صدر جعله الله عز وجل مهبطا للوحي وجعله مستودعا لنور النبوة لا صدر أوسع ولذلك فأعظم الصدور سعه وانشراحا هي أعظمها حظا بهذا النور بهذا الهدي الإلهي نعم لا وحي بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نبوة بعد أن قبضه الله فلا ينتظرن عبد أن يشرح الله صدره فيصطفيه بالنبوة والوحي ولكن من أراد أن يشرح الله صدره كما شرح صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام فلينظر إلى الأسباب فإذا كانت هي نور الهداية وإذا كانت هي طاعة الله وإذا كانت هي هذا الوحي المبين فإن كل من أقبل على حظ عظيم من هذه المعاني التي تجلب شرح الصدور وجد من الانشراح بقدر ما يجد وهذا باب واسع من فضل الله تعالى على عباده وأعظم المؤمنين شراحا بالصدر هو أعظمهم استمساكا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام تدري لما؟ لأنه باختصار قد اقتصر هذا الباب على ما يلم له شتات الصدر وتشعب الفكر والفؤاد فإذا استمسك بهدي النبوة وجد له في كل باب من أبواب الحياة قبسا من نور النبوة فأخذ به ولا يزال يستجمع عنده من هدي النبوة قدر حتى يضيء قلبه بهذا النور وحتى يجعل صدره أيضا محلا لهذه الهداية فيجد والله من انشراح الصدر وسعة الخاطر وطيب القلب وأنس الحياة كل ما يكون من المعاني التي قد يعجز عنها البيان لكنها طيب الحياة الحياة الطيبة التي سماها الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة طيب الحياة ليست في سعة أموال وليست أيضا في اتساع في لذائذ الحياة ووجوه الاستمتاع سعة الحياة حقيقة في انشراح الصدر وانشراحه بما جعله الله تعالى مادة تتحقق بها هذه المعاني لما يقول الحسن ملأه حكما وعلما ويقول سهل بنور الرسالة ويقول ابن عباس شرحه بالإسلام قال وقيل معناه ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس؟ فلما عصمه الله تعالى من تسلط الوساوس عليه وتسلط الشياطين عليه عليه الصلاة والسلام كان هذا نوعا من تطهير القلب الموجب لانشراح الصدر وأنت الآن كما ترى فهذه معان ليس فيها تنافر ولا تناقض ولا اختلاف إنما واجتماع المعاني التي تتآلف فتتعاضد وتتآزر لبيان هذا المعنى الكبير وأن الله أخبر بشرح صدر نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا الاستفهام ليس استفهاما استخباريا لا يراد منه الجواب يعني لم يسأل الله نبيه ألم نشرح لك صدرك لينتظر الجواب بلى أبدا إنما هو تقرير وإخبار ويؤتى بمثل هذه الصيغ في أساليب العرب تأكيدا على المعنى ومبالغة في إثباته ألم نشرح يعني قد شرحناه لك إلى أبعد ما يمكن أن تعبر عنه أساليب العرب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 وقيل عصمناك ولولا ذلك لاثقلت الذنوب ظهرك حكاه السمرقندي لما يقول الله لنبي عليه الصلاة والسلام ووضعنا عنك وزرك ما الوزر الذي وضعه الله عن نبي عليه الصلاة والسلام إن قلت الذنوب والخطايا فلا سبيل إليها مع القول بعصمته عليه الصلاة والسلام وأنه كسائر إخوته من الأنبياء عليهم السلام جميعا معصومون من معصية الله مؤيدون بالوحي مبلغون رسالة الله فما الوزر الذي وضعه الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام ثم لاحظ هو وزر موصوف بما بأنه أثقل ظهره عليه الصلاة والسلام فاي وزر هذا الذي أثقل ظهره إذن هو حمل ثقيل فسرها هنا بما سمعت من المعاني قيل ما سلف من ذنبك يعني قبل النبوة وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية والمقصود بثقل أيام الجاهلية قريب من المعنى السابق إن كان هناك شيء من الذنوب والعصيان قبل النبوة فإن قيل كيف يتصور ذنوب ومعاصم قبل أن ينزل الوحي وقبل أن يأتي الإسلام وقبل أن يحدد طريق الطاعة من المعصية فهل يوصف فعل الجاهلي قبل الإسلام بأنه طاعة أو معصية الجواب في جملة نعم نعم فإن بقايا من الحنيفية كانت ولم تزل وما جعل الله عز وجل زمانا قط خاليا من شيء يقيم به الحجة على الخلق لكنه يبلغهم بقدر متفاوت على كل فالمقصود أنه قد يصيب بعض الجاهليين أيام الجاهلية إصابة الحق كما حصل في أفراد قلائلة والمراد أن من أصاب شيئا من ذلك في بعده عن إصابة الحق يصدق عليه معصية الله ولذلك يصدق على قريش قبل الإسلام أنها كافرة بالله أنها بعيدة عن الحنيفية التي أرسل الله بها الرسول وأنزل بها الكتب هذا معنى آخر وقيل ثالثا أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها وهذا المعنى الأخير يجعل السياق في الآية متسقا مع ما بعد الوحي والنبوة ألم نشرح لك يا محمد صدرك ووضعنا عنك وزرك أي الحمل الثقيل الذي أصابه بعد التكليف بالنبوة فإنه حمل وأي حمل وأمانة ولا شك وثقل عظيم لولا عون الله له وتثبيته إياه وتأييده بالوحي والمعجزات كل ذلك لا شك تثبيت وتخفيف من ثقل الحمل الذي تحمله عليه الصلاة والسلام بالوحي قال ووضعنا عنك وزرك قيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها وإلا أثتظن أنه بوسع مخلوق لو اوكل إلى طاقته وقدرته فحسب أن يقوم بحمل عظيم يتسع في مداه حجم الأمة شرقا وغربا ثم هو مكلف بهداية جيل من البشرية قد تواطأ وشب وترعرع على كفر وعبادة للأوثان ونسيان لنور النبوة والرسالة على حين عماية وجهالة وضلالة أبدا والله لكنه التأييد الإلهي لنبيه عليه الصلاة والسلام فهذا ولا شك لون من تخفيف هذا الحمل والثقل ولذلك قال في معنى ووضعنا عنك وزرك يعني خفف الله عن نبيه ثقل هذا الحمل الذي كلفه به بنور النبوة حتى بلغها وقيل في المعنى الأخير عصمناك وضعنا عنك وزرك أي أسقطنا عنك الذنوب والمعاصي بالعصمه فلا سبيل لوقوع المعصية وبالتالي فلم يتحقق له عليه الصلاة والسلام ولا يلحق به ما يلحق غيره من الأمة أنا وأنت يصيب أحدنا ويخطئ يكتسب الحسنة ويقترف الخطيئة ونتقلب بين حسنات وسيئات ونخلط عملا صالحا وآخر سيئا وكلنا معول على فضل الله وعظيم رحمته لكن مقام النبوة أعظم ولما يعصم الله انبياءه من الذنوب والعصيان فإنه ولا شك إغلاق لهذا الباب فيكون معنا ووضعنا عنك وزرك يعني على معنى المبالغة أن الله عز وجل خفف عنه فوضع عنه أي أزال عنه ثقل الذنوب والمعاصي التي لا سبيل إلى اقترافها بالعصمه وبالتالي يكون هذا لونا عظيما من التخفيف الذي كتبه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولذلك قال ولولا ذلك لاثقلت الذنوب ظهرك فلما أغلق باب الذنوب ظل هذا المعنى قائما بأن الله وضع عنه وزره الذي يثقل الظهر أي قد يثقله فيما لو وقع لكن الله قد عصمه منه. وقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال يحيى ابن آدم بالنبوة وقيل إذا ذكرت إذا ذكرت ذكرت معي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل في الأذان نعم هذه الآية الثالثة. التي فيها أيضا هذه الحفاوة الإلهية برسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أصرحها وأوضحها في عظيم المنزلة ورفعة المكانة يقول الله لنبيه ورفعنا لك ذكرك رفع الله ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام فما رفعت ذكره قيل بالنبوة وإذا نظرت إلى هذا المعنى أيقنت أنه لا درجة يمكن أن يرتقيها بشر أعظم من النبوة ولذلك فهي اصطفاء محض واختيار إلهي لا سبيل إلى تحقيقه ولا الوصول إليه لا باجتهاد ولا بطاعة ولا نيل أو اكتساب جعلها الله عز وجل حصرا على الاصطفاء وإذا فهمت هذا أيضا علمت ان ما بعد النبوة من الدرجات هي في علوها وارتفاعها بقدر اقترابها من النبوة بمعنى أن أعظم الصالحين صلاحا وأشد الأتقياء تقوى وأقربهم إلى منزلة النبوة هو أعظمهم اخذا بنور النبوة وسلوكا لطريق أصحابها عليهم السلام فمن سلك طريق الأنبياء اقترب من منازلهم ومن لزم سننهم فعلا اقترب كثيرا من رفعة درجاتهم فيكتب الله للعبد من رفعة الذكر وعلوه المنزلة وشرف المكانه بقدر قربه من صاحب المنزلة الرفيعة من الأنبياء عليهم السلام هذا معنى النبوة ورفعنا يا محمد لك ذكرك بالنبوة ولا شك أنها أرفع منازل البشر في هذه الحياة على الإطلاق قال وقيل إذا ذكرت ذكرت معي يعني في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل في الأذان وها هنا تجد اقتران اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم ربه سبحانه وتعالى فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو تشهد بها في الشهادتين أو في الأذان وجدت هذا التلازم العجيب من الذي جعله هكذا؟ من الذي جعل شهادة الإسلام ذات شطرين؟ أحدهما متعلق بالذات الإلهية والآخر متعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام من الذي قرر أن يكون مفتاح الإسلام وأول أركانه وجمل الأذان على هذا النحو هو ربه سبحانه وتعالى ألا تلحظوا إذن الآن أن هذا نوع من الحفاوة الإلهية ورفعة المكانة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال بعض السلف كلما ذكر ربه سبحانه وتعالى ذكر معه في الأذان وفي الشهادتين وغيرهما إذا ذكرت ذكرت معي فجعل الله ذكره على ألسنة عباده مقترنا في عديد من المواضع بذكر اسم نبيه عليه الصلاة والسلام بلا والله نأتي اليوم بعد أربعة عشر قرنا من الزمان لنشهد ولا حاجة إلى شواهد لكتاب الله لكنه مما يزيد يقينا وفهما وإدراكا نأتي اليوم بعد أربعة عشر قرنا لنشهد بأم أعيننا ونحن حاضرون في هذه الأمة أنه تعاقبت الأجيال وتكررت القرون وتتوالى إلى ألف وأربعمائة سنة وزيادة ولا تزال ملايين الشفاه تذكر هذا الاسم الكريم مقرونة بالصلاة والتسليم والحب العميق صلى الله عليه وسلم أليس هذا من رفعه الله لذكر نبيه عليه الصلاة والسلام؟ بلا والله رفعة ذكره عليه الصلاة والسلام أن البشرية إلى اليوم في تاريخها الطويل منذ آدم عليه السلام إلى اليوم ما عرف التاريخ إنساناً ظلت البشرية تقتات على سيرته وتتعلم من هده وتتخلق باخلاقه وتستكمل الأخلاق والقيم والفضائل مثل محمد عليه الصلاة والسلام 1400 سنة ولا يزال هذا الاسم العظيم منارة للأخلاق للآدام للعقائد لأجمل ما تكون عليها حياة البشر اطلاقا أليس هذا من رفعة الله لذكر نبيه عليه الصلاة والسلام بلى والله وقل ما شئت عندما تشهد الأعداء قبل الأحبة والخصوم المخالفون قبل الأتباع الموافقين عندما يشهدون بعظمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام توقن أن هذا طرف من معنى قول ربه ورفعنا لك ذكرك والله لسنا بحاجة إلى أن يأتي صاحب تاريخ عظماء البشر وأعظم مئة إنسان في حياه البشرية فيبدؤون صفحات كتبهم وموسوعاتهم التي يشهدون بها بأقلامهم وألسنتهم على عظمة رسول الله عليه الصلاة والسلام فتصدر به تلك المدونات والمؤلفات والله لسنا بحاجة إلا أننا نوقن أن طرف من هذا المعنى الكبير ورفعنا لك ذكرا فيأتي اليهود والنصارى على طمس بصائرهم وعلى عمايتهم عن الحق وعلى عدم دخولهم في الإسلام وتشرفهم بنور هداه إلا أنهم يتواطؤون على أن أعظم إنسان يمكن أن يصف في جوار العظماء في تاريخ البشر والذي يتقدمهم بلا مقارنة ولا يمكن أن يحذو أحدهم ولا قرب منزلته هو محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني بربك ما هذا إن لم يكن هو المعنى أو جزء من المعنى العظيم في قول الله له ورفعنا لك ذكرك ولئن امتدت بنا حياة فعشنا ما شئنا وما شاء الله لنا من السنين لترى وتسمع ما يدل على هذا المعنى الكبير من شواهد متكررة كل حين وربه قد قال له قبل ألف وأربعمائة وست وثلاث سنة وزيادة قال له ورفعنا لك ذكرك والله تأتي جموع الحجيج كل عام ومواسم المعتمرين فوجا بعد فوج فيقشعر بدنك لهذا المعنى الكبير يوم أن كان عليه الصلاة والسلام بمكة يحاول في احاد قريش وأفرادها أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يجد إلا إباء وإعراض واستكبارا بل وشيئا من الأذى حتى خارج مهاجرا عليه الصلاة والسلام وإذا بك تبصر اليوم هذه الجموع التي تأتي من أقصى آسيا وافريقيا وأوروبا والامريكيتين وهم يقولون بألسنتهم طوعا وحبا وتصديقا ويقينا لا إله إلا الله محمد رسول الله بل يأتونها هنا ليطوفوا بالكعبة ويسعون بين الصفا والمر ويترسمون خطاه يسألون كيف خطى محمد عليه الصلاة والسلام كيف دعا كيف طاف كيف سعى كيف اعتمر كيف حلق كيف ذبح كيف بات كيف رمى هذا والله عظم يا إخوة هذا جزء من معنى قوله ورفعنا لك ذكرك عندما يخرج عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا وحيدا ليس معه إلا صاحبه في الغاب وهو يحمل في صدره هذا الهم العظيم أكان يرى بعلم الغيب عليه الصلاة والسلام أنه ستأتي جموع من كل الأجناس والألوان والألسنة تأتي تقف أمام قبره الشريف لتقول السلام عليك يا رسول الله والله وجزء من معنى قوله ورفعنا لك ذكرك كلما مرت هذه الشواهد وتعاقبت هذه الجموع فانت تقف على عظيم المنزلة عظمة والله لا يدانيها في عظمة الحياة الإنسانية شيء ولا تعجب لأنها عظمة إلهية كتبها الله عز وجل لاعظم أنبيائه منزلة ورفعة ومكانة وقد قال في آية تتلوها ملايين وتدخل أضعافها من الآذان جيلا بعد جيل أن الله قال لنبيه ورفعنا لك ذكرك بقي أن نقول ما نكرره منذ مجلسين إذا كان الله قد رفع له ذكره وأعلى منزلته وخاطبنا نحن بهذه الآيات لتبقى على مسمع ومرأة تدخل آذاننا وتردد عبر السنتنا لتقع في قلوبنا كل يوم فما المراد؟ وما المقصود؟ إلا أن يكون له عليه الصلاة والسلام في القلوب المكانة اللائقة الأسماء التي تليق بهذه الرفعة التي كتبها الله له أليق بالله عليكم بعد كل الذي سمعت أن يكون هذا حظه عند ربه وليس له في قلبك شيء من ذلك أليق بالله عليكم أن يرفع الله ذكره ويخاطب به الأمة في آية تتلى إلى يوم القيامة ثم لا تزال بعض القلوب تقدم أو تؤخر بعض المحبوبات وتراوح المكان بينها وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لا سواء بين قلب استقر فيه عظمة هذا الحب البشري لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأبت القلوب كل الاباء أن تحل في المنزلة الأولى والمرتبة الأعظم محبوبا أعظم وأشرف وأجل من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تسقي هذا الحب دوما بمثل هذه الآيات وأنت تقرأ في كتاب الله ورفعنا لك ذكرك كلما أبطأت بك نفسك عن تطبيق سنة مثلا فتذكر ورفعنا لك ذكرك كلما وجدت فتورا وقصورا في شيء من دوافع الحب الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام فتذكر ورفعنا لك ذكرك كلما أوقعك الشيطان في حبائله ووساوسه وابتعد بك عن نور النبوة وهدي الإسلام فتذكر ورفعنا لك ذكرك اجعل حبا عظيما يقود فيك اتباعا صادقا واستمساكا كاملا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الفقيه القاضي أبو الفضل رحمه الله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 وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله وحط عنه عهدة أعباء الرساله والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعه ذكره وقرانه مع اسمه اسمه قال قتاده رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة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 قلت الله ورسوله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي الحديث حسن اسناده الهيثمي وهو شاهد للمعاني التي مر ذكرها قبل قليل في تفسير قوله ورفعنا لك ذكرك نعم قال ابن عطاء جعلت تمام الإيمان, بجعلت تمام الإيمان بذكري معك وقال أيضا جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني وقال جعفر بن محمد الصادق لا يذكرك احد بالرساله الا ذكرني بالربوبيه نعم فحيث يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكر احد من المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرساله الا ذكر الله بالربوبيه وما تستلزمه من الألوهية فاذا يقول اشهد ان لا اله الا الله فأثبت ربوبية وألوهية لله وجعلها فع ذلك يتبع لها الشهادة بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بعضهم في ذلك إلى الشفاعة نعم بمعنى أن الشفاعة هي أيضا معنى من معاني رفعه الذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام ووجه ذلك واضح والمقصود بها الشفاعة العظمى يوم القيامة عندما تفزع الخلائق إلى الأنبياء والرسل واحداً واحداً بدءاً بآدم عليه السلام ويطلبون منه أن يشفع عند ربه هي الشفاعة التي يؤذن فيها للفصل بين الخلائق للقضاء الموقف وفزعه وهوله يوم طال الوقوف وشق الانتظار وصعب على البشر احتمال مزيد على ما هم عليه فيفزعون إلى الأنبياء يلتمسون الشفاعة عند ربهم وإنما لجأت الجموع البشرية إلى الأنبياء لما سبق من علمهم أنهم اقرب الخلق إلى ربهم سبحانه وتعالى فأتوا يستشفعون فلما أتوا إلى الأنبياء كما في حديث كما في أحاديث الشفاعة يأتون آدم عليه السلام فابراهيم فموسى فعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام ويعتذرون عنها لما في ذلك الموقف من عظم الهول والفزع ويأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها فينطلق فيسجد تحت العرش فيحمد الله بمحامد علمه إياها حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع إنما كانت شفاعة عظمى لأنها ليست خاصة بأمة عليه الصلاة والسلام بل هو يشفع للبشرية جمعاء ثم لاحظ معي ليست شفاعة دخول جنة ولا خروج من نار تلك شفاعات أخرى لها مواضعها كما دلت عليها النصوص لكن الشفاعة العظمى في أن ياذن الله في الفصل بين الخلائق والقضاء فريق في الجنة وفريق في السعير لأنه من عظم هول الموقف يرجو صاحب النار أن يذهب إلى النار وينتهي الفزع الذي هو فيه وهول الخطب الذي احتوى البشرية جمعاء هذا الموقف العظيم في الشفاعة هو لا شك رفعة لمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولذلك يسال المؤمنون ربهم في مواضع متعددة الشفاعة لنبيهم عليه الصلاة والسلام وهي المقام المحمود هي المنزلة العظيمة هي الشفاعة العظمى وهي ولا شك لون من رفعة الذكر التي خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام نعم ومن ذكره معه تعالى أنقرن طاعته بطاعته واسمه باسمه فقال تعالى وأطيع الله والرسول وآمنوا بالله ورسوله فجمع بينهما بواو العطف المشركة ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه السلام يقصد رحمه الله أنه في آيات كثيرة تقرأ قل أطيعوا الله والرسول آمنوا بالله ورسوله فعطف اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظ الجلالة في هذه الآيات بعامل واحد أي بفعل واحد أطيع الله والرسول آمنوا بالله ورسوله وهذا العطف لم يفصل فيه بعامل المستقل يعني لم يقل آمنوا بالله وآمنوا برسوله ما قال أطيع الله وأطيع الرسول وإن جاء هكذا في بعض الآيات لكن هذا العطف كما قال هنا رحمه الله فجمع بينهما بواو العطف المشركة فماذا في هذا؟ يقول في هذا لون من رفعة ذكره لأن الله جعل ذكره في مثل هذه الآيات مقرونا بذكره سبحانه وتعالى وجعل الأمر بطاعته لاحقا بالأمر بطاعته سبحانه وتعالى هذا لون من رفعه الذكر قالوا ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه الصلاة والسلام كيف؟ نعم لا يجوز كما سياتي الآن في بعض النصوص جاء النهي أن يقول قائل ما شاء الله وشاء فلان فالواو لا يجوز أن يسوى فيها مع الذات الإلهية أحد من الخلق لكنه لما جاء في السياق القرآني فيما يتعلق بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به وبرسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا لا ليس ليس مغتفرا فقط بل هو شيء من رفعه الذكر أن يذكر مثل هذا في السياق لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع ما يذكر أو ينسب إلى الله عز وجل من الأمر بالإيمان أو الأمر بالطاعة فكان هذا لون من رفعة الذكري الذي خص فيه صلى الله عليه وسلم بمعنى وسيزداد هذا وضوحا بعد الأحاديث الآتين قال رحمه الله قال حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على الثقة عنه قال حدثنا, عمر النمري النمري. قال حدثنا ابو عمر النمري قال حدثنا ابو عمر النمري قال حدثنا محمد ابن عبد المؤمن قال حدثنا ابو بكر ابن داسه قال حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبه عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 اذن هذا حكم شرعي وهو عدم جواز أن يعطف في ذكر المشيئة الإلهية أن لا يعطف عليها بالواو مشيئة أحد من البشر فلا يقولن أحد ما شاء الله وشاء فلان ولما قال القائل بحضرته عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت قال له مستنكرا صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا ووجه ذلك أن هذه الواو توحي في ظاهرها بحكم دلالتها في اللغة على التسوية ما شاء الله وشئت يعني مشيئتك ومشيئة الله سواء ومتساوية فقال بل ما شاء الله وحده وقال هنا بل قل ما شاء الله ثم شاء فلان هذا العطف بثم يقتضي الفصل على التراخي بإيجاد المسافة التي تقضي بالتفرد أولا لمشيئة الله وحده ثم يأتي بعدها ما يكون من مشيئة أحد من البشر وهذا تأكيد لعدد من الآيات ألا له الخلق والأمر وما تشاؤون إلا ان يشاء الله رب العالمين ليس في هذا نفي للمشيئة البشرية كلا فانت تشاء وأنا أشاء وأنت تشاء الليلة أن تصنع كذا وغدا أن تعمل كذا هذه مشيئة البشر لا نكران فيها إنما المستنكر شرعا أن يذكر في الكلام ما يوحي ولو من غير قصد ما يوحي بأن هذه مشيئة تضارع أو تنافس أو تساوي مشيئة الله وحاشا فعلمنا أيها المسلمون أدبا عظيما في مقام التعبير عن كلام نذكر فيه اسم الله على ألسنتنا أن نفيده بعظيم الأدب وجلال المهابة ما شاء الله ثم ما شاء فلان فإذا جئت إلى أب ربي أسرة أو مسؤول أو عظيم أو صاحب قرار أو أمير أو أي كان فأردت أن تحدثه عن شيء يختص بصلاحيته وقراره وأمره ومشيئته فأردت أن تسوق في ذلك كلاما فليجعل ذلك عقب مشيئة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى في الكلام ينبغي أن يحفظ هذا وهذا من جليل الأدب الذي نتأدب به مع ربنا سبحانه وتعالى هذا الحديث دل على هذا الأصل العظيم أراد أن يقول المصنف رحمه الله مع ذلك فأنت تقرأ أطيع الله والرسول ولم يفصل بثم بالله ورسوله ولم يفصل بثم هذا وجه ذكره المصنف رحمه الله ووجه آخر أن الأمر بالإيمان والطاعة مما يتوحد فيه الأمر فيكون العطف هناك مغايرا للعطف هنا وذلك أن المشيئة البشرية تختلف عن المشيئة الإلهية فمن ثم استدعى الفصل بينهما بثم بخلاف الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه ضمن الإيمان بالله وكذلك الأمر بطاعته وهذا وجه ذكره المصنف رحمه الله نعم ومثله الحديث الآخر إن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت قم أو قال اذهب قال أبو سليمان كره منه الجمع بين, الاسم بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يعصهما وقول, وقول أبي سليمان أصح لما روي في الحديث الصحيح أنه قال ومن يعصهما فقد غوى ولم يذكر الوقوف على يعصهما نعم هذا خطيب من الصحابه جاء بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فمن يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فاوقفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بئس خطيب القوم انت قم او قال له اذهب فما رضي له عليه الصلاة والسلام هذا الأسلوب في التعبير تردد العلماء في وجه الاستنكار النبوي على كلام هذا المتكلم وخطبة هذا الخطيب فإنه لما قال ومن يعصيه ما فقد غوى الصحيح الراجح أنه عطف بين اسم الله سبحانه وتعالى واسم رسوله عليه الصلاة والسلام بضمير واحد قال ومن يعصيه ما أي يعصي الله ورسوله فما أحب عليه الصلاة والسلام أن يسوى بينه في الذكر مع الله عز وجل بضمير يجمع بينهما وهذا من تمام الأدب ولا يقدح في شيء من معاني الإيمان لكنه تأديب نبوي منه عليه الصلاة والسلام للخطيب وللأمة من بعده وذهب بعضهم إلى أن المأخذ على الخطيب الذي استنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو في سوء وقفه في سياق الكلام فإنه وقف على ومن يعصهما بمعنى أنه قال هكذا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه ما فعطف من يعصهما على الطاع وجعل الحكم متحدا فهذا مما يحيل المعنى ويقلبه وهذا لا يساعد عليه كثيرا السياق كما قال المصنف رحمه الله لما روي في الحديث الصحيح أنه قال ومن يعصهما فقد غوى ولم يذكر الوقوف على رعصه على كل هو وجه ذكره أهل العلم في أن وجه الخطأ الذي وقع فيه الخطيب وخطأه النبي عليه الصلاة والسلام هو عطفه هذا في الضمير المتحد بين اسم الله واسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة أم لا؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا استطراد للكلام إذا كان الأدب الآن هنا الا لا يسوى بين اسم الله واسم أحد من الخلق في الضمير المشترك في الضمير المشترك ولذلك نهى فقال لا تقول من يعصهما واستنكر على الخطيب فماذا تقول في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يصلون هذا الضمير بواو الجماعة هل هو يعود إلى الملائكة؟ أم يعود إلى الذات الإلهية والملائكة بمعنى أن الله يصلي وملائكته تصلي فالجميع يصلون على النبي هل هذا هو المعنى أم المعنى أن المقصود بيصلونهم الملائكة فقط لأنه على المعنى الأول إن قلت إن الله يصلي وملائكته تصلي فالجميع يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم انتهى هنا أيضا جمعت في ضمير واحد بينما يعود إلى الذات الإلهية وما يعود إلى الملائكة قال وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة يعني معا أم لا نعم فأجازه, فأجازه بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك وخص الضمير بالملائكة وقدروا الايه إن الله يصلي وملائكته يصلون نعم إذن هذا وجه من قال بمنع العود في الضمير إلى الاشتراك لأن الأصل الذي تقرر عدم التشريك بين الذات الإلهية وغيره سبحانه وتعالى في ضمير واحد وبالتالي فيستدعي الكلام تقديرا إن الله وملائكته يصلون يصلون عن الملائكة طيب أين الخبر في قوله إن الله؟ قال تقدير فتقول إن الله يصلي وملائكته يصلون وهذا سائغ في اللغة أن يعطف بعض الضمائر ويذكر متعلق يفيد الاشتراك نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض وهذا سائغ مستعمل يقول قائلهم نحن بما عندنا وما ذكر الفعل نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف وعلى هذا يتخرج هذا الوجه في الايه الكريمة نعم وقد روي عن عمر عن عمر الخط وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته فقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله نعم وقد تقدم هذا قبل قليل أنه أيضا جزء من معنى رفعة الله لذكر نبيه عليه الصلاة والسلام من يطع الرسول فقد أطاع الله ولا شك أن الله عز وجل إذ جعل طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام موجبة لطاعة الله عز وجل ومحققة إياها فهذا لون عظيم أيضا وباب كبير من منزلة نبيه عليه الصلاة والسلام بأن جعل طاعته محققة لطاعة الله سبحانه وتعالى وهذا باب سيسرد فيه مصنف رحمه الله عددا من النصوص الأخرى هي ختام الفصل الأول نرجئها إلى مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى أيها الكرام هذا المجلس وغيره إنما هو سبب نحرك فيه مياه المحبة الراكدة في القلوب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإلا فما من شك أن أي مؤمن ومؤمنة يحملون في قلبهم هذه الجزوة من الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويبقى هذا الفتيل ممتدا في هذه القلوب المؤمنة التي آمنت وأيقنت وصدقت وأحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن الفرق يقوم بين من يقوم على هذا المعنى الكبير فيحركه على الدوام وينشئ صروح هذه المحبة التي يبني بها بنيان الطاعة والاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام فيزداد بنيان المحبة في قلبه رسوخا واستمساكا وشموخا وبين من يغفل عن ذلك ويتراخى فيضعف ويتهاوى ويهترئ هذا البنيان في صدره هذا الباب الكبير الذي نسلك فيه المدارسة للسيرة والشمائل المحمدية في ليلة الجمعة إنما نقصد به تحريك هذا المعنى الكبير في قلوب المحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا قوي دافع الحب في القلوب فأبشر بخير عظيم لأن الشجرة التي تثمر طاعة عندما تقوم على ساق المحبة الثابتة في بنيان القلوب فاعتنوا رعاكم الله بعمران هذا المعنى من حب رسول الله عليه الصلاة والسلام في القلوب التي يمكن أن تسقى على الدوام تأتي ليالي الجمعه وكلما غابت شمس الخميس أشرقت معها شموس المحبين في قلبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يشتغلون بكثرة الصلاة والسلام عليه وتأتي الجمعة بعبيرها ونفحاتها وبركاتها وبسورة الكهف التي تقرا فيها وصلاة الجمعة التي تعج بها الجوامع وتمتلئ بها المصليات والطرقات أيضا هي الأخرى تنال حظا وافرا عند هذه الجموع من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يوقنوا ويقولون أن هذا من البركات التي يصيبونها يوم الجمعة ويقول عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلاما دائمين أبدا ان الصلاة على المختار لو كتبت في سفر من الدر بأحرف من النور لشعشع الدر بالأفاق مفتخرا وغرد السفر بالاسفار في خير فأكثروا الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام واجعلوا جمعتكم مضيئة مشرقة حافلة بهذا المعنى الكبير فليس وراءها إلا خير عظيم اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم اجعل لنا من كل خير بابا عظيما وسهما وافرا نسألك اللهم من كل خير تعلمه ولا نعلمه نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر انت اخذ بناصيته لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وحقق امالنا وبلغنا منانا يا أكرم الأكرمين نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمه من سواك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين